يا زهره نبينا ميلاد يا حننا بالمختار ميلاد وحايد درت يا صاحب نبينا يا زهره نبينا, نبينا... ميلاد شجيره جدينا... يا زهرة النبيل بلادك جيتينا نهننا بالمختار وحيد الكروا نهننا بال احنا لسلك رب الكون انه بالمحشر يا بنت النبى مننا بالمحشر بنت النبى مننا فرحنا بمولدك يا الزهره كنا فرحنا بمولدك يا الزهره المولدنا الجنه كل المولدنا الجنه نجيب السك بيدينه ويوقع علينا نجيب السك بيدينه وي وقع علينا ونمضمي الاحرار وحضر الكرار نمضمي الاحرار وحضر الكرار يا زهره نبينا يا زهره نبينا يا زهره نبينا ميلا. ميلا miladich furah kil tahir al zat hatta bil sama yaghannak najma hatta bil sama ghanat najma حتى بالسما غنت النجمة حتى بالسما غنت النجمة اي بالقران انت بحقي شايات بالقران انت بحقي شايات ما والاج خلي يتبع الاهات ما والاج خلي يتبع الاهات حتى باللي تلقا وشيبانة اكيدنا حتى باللي تلقا وشيبانة حب شوي لبرار وحيدر الكرار الحب شوي يا زهره نبينا يا نبينا النبينا يا البيتج صبح بسر الاكوان موضع الوحي وما بطل قران موضع بسر الاكوان ما هو بطل وحي وموضع القران ما صرتي على الخلق سيدت النسوان صرتي على الخلق سيدت النسوان وبآية التطهير لك عنوان وبآية التطهير لك عنوان وضعت خاتم الدين وام الحسن وحسنان بضعت خاتم الجين وام الحسن وحسين بيشعضم الاسرار وحادر الكرار بيشعضم الاسرار الكرار يا زهره نبينا يا زهره نبينا يا زهره نبينا بياج شيلا يا زهره نبينا بياج شيلا jalala naba mukhta uadayka allah بيتك حنا نباهي الكون كله بيك اعظم اسرار البارخله بيك حنا نباهي الكون كله بيك اعظم اسرار البارخله وبيك حنا نباهي الكون كله بيك حنا نباهي الكون كله ذكرك علي لا ما نمل علي لا ما نمل خلش ما حكى الناس بخله خلش ما حكى الناس بخله خلش ما يقولون او ما يغيرون خلش ما يقولون او بنا ما يغيرون حبك شفنا الانوار وحضر الكرار الانوار وحيدر الكرار يا زهره نبينا يا زهره نبينا يا, نبينا يا, نبينا يا, يا خالد الحشامي التصوير والاخراج مازن الدبي كلمات واداء الرادود الحسيني المبدع هاني التميمي